Dziękuje الصحاب يلا مش جيد عن يلا القندل يلا دب كله شمال يلا بنيا فلوس يلا كله يدوس يلا والغالبان يلا مش خلصا يلا انتي امان يلا للشاب عن يلا واليجعان يلا مدقموش يلا والهرم الفكر فكرنا والجديد من عندنا كله تمام يا عم سلام